الحمد لله ربنا آماني صلى الله وسلم على سيدنا عشو وعامنا صحيح سلام رحمه الله وحضر جرر ربنا رحمه الله تعالى يا رسول الله أخبرني بعمل يسلني جنة من الله وعلى لك اتفأت عن حبيب وإنه اليسول عنه مكتبين ألا ألا أتعلم تعبد الله ولا تشرك بيش غراء وتقوم الصلاة وتأتي الزكاة وتأتي مدين الله وتحب البائك إن تعالى على عزبك على باب السعيد أفصل لجنة واصدرت القصص عن تذكر التكريم انما ترى مني زياده في المال تتلا تتجاهر لولي المعلم حتى بلغ عمالين انما تعالى على اخلاقك يا رب العالمين حميد لذات العالمين فتوجه الرسول الله من رأس المثلان المثل، فأنا رأس, رأس المثلان وعميده والصلاة ومن ثلاثي الزهاد إنما تابعنا سجرة بمنات بارك الثميين أنت بنا رسول المثل فأقل في الثانيه وقال تبقى من تهم أنت يا ربنا الله وإننا محاقدين من المثلان فقال له قلت يا رب اني في دنياك دنيا على وجوهي اي قال على منقيره ان اعطني الجنبين قال يقول في رسول الله اقبل ام كل من يمر بكم قال يا ربي احياء الصحابه رضي الله تعالى عنهم من كانوا يسألون عن الدنيا بلأت من يسألون عن الحاجة لأن ما كان همهم هيا نجاساً في الآخرة من النار والحصول على الجنة وكانوا حصول على الأعمال المتفقة جنة للغة وملابا تعالى لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإن الله يسير على الله يسير الله وإن الله يسير على الله يسير الله يعني عظيما في نتائبه وشيرا في كتباته الله الدل وعلى ما كان لها مسائل إلا ونحن نتائف العمل به وهذه الأعمال أسباب لدخول الجنة وإلا فالعمل نفسا وَأَيْتِنُ عَبْدَ الْجَنَّةِ وَأَيْنُّ الَّذِنُ فِنُهَا اللَّهِ جَلَى وَعَلَى وَأَنَا الْجَنُسِمْهِ ثم كان له تعبد الله لا تجرد بي شيء عن هذا الأمر الذي سألت عنه وَأَيْتِنُهُمْ وَتَعُدُهُمْ يَشِيرُ مُنْتِسِمْهُمْ تعبد الله لا تجرد بي شيء الجنادة وإذن الجامع لكل موكب من الأهوار منه من الأطوال والأطوال الظاهرة وأن تبكئ عن شرك صغيري وكبيري وتدين الصلاة أي تأذيها قائمة جاءتانية وطريقها واجبتها وتهدي الزكاة من جكاة الأميان رؤب من أركان الإسلام مثل حب البيت تبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حب الإسلام هذا المكان بها مثل حب البيت جنة سلمة للنام ومن هذا جاء أبي حبيب بن عمر دين الإسلام على خمس ومراد ابي القيس ان ما ذكر ان خطه من, من احد الاله من نفسه يصعن والذرائع هي نحو لزوم الهدم ثم قال ابي القيس على ادابه يعني المداه الدور وال اصليه دي الوراد بالدنم للمكاي من حديث الله تبارك وتعالى توي يعني المعنى هو كذا ان الشائ ان تعاد عن المباحات فهو عن المحرمات يثب ابدا فالوا ويقاي من الذنوب ويقاي من النار المستعله وذكرت كذا في كتب اللاهوتيين المعنيين بأن الخطيه هي حراره الذنب فبسببها يعذب الجسد فمتى تشتت الانسان من كل هذه الحراره فتبدا تلسع الجسم ماشي كما يغلي الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل وعليل الأسباب التي ترغب الرب وترغب الدريد والمعاصم من سبب في دخول الجنة وهو صلاة الله يعني النافذة في المكان تولى من الجنة وعلى تجافى دريدهم حم المبادر يعني رغبتاً في الصلاة وتركاً من نظر بالنوم إن الله حسن على الشبب أن المنجين لتماعك رغم من المحاكم ومع شراء الشباب من التطعمة من نظر إنه أحسن من فت وحذر من بسر ولمن يصدق عليه ده شيء لانه لهيب يعني مصطفى وضعك شهره كل ما يصدق وتطوي الكثير في طريقه ما شو بتقراوا الجامع هون لما تشربوا رباه تزيدوا رباه فلا بلا بد أن تكون سبقًا لذلك اللهم جميع عنا تحرر من الله قلوا على أقدر تبيئة الأمر يا عميد يا ذرة تنوين وهذا رأس الأمر بإسلام هو عامل يحمي من الشرات والجهاده والله من توجدنا الشرات وتباب ان من من باب هذا البدع الذين ينسوا خلق الله فلان ان الاسلام باركانه الخمس طيب وكان السلام ياليس العمور فيا تطا الزمن الى باعت ثلاثه باعت الخرمه قد انابدا من المحاربه عليهم او لا ذوق بنلاء ذلك الجنين قال يا ذنه سلام الدياب ورت الصنم اعلى جزء من النواة ينجم وتتانم جهاد لاعلام راية الاسلام يقول هو دين اعتبير الاسلام لا تو اسقه المسلمين او عبده لدمه ونتيجه هذا تحصل الذله والتفرد Kana ka ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam Keliyakun akhazhun ba jak organizational dan tekn supplier binat kallahu alay Lakeum tutur Kaya nare rubivit? ba kana ta'ro sallallahu alayhi wa sallam satып Ad보다 ik fr choices Anu nishata ta zikruhu لتبابة لله وعادم الشر إن كان مستحاة وعطا وعطا وعطا وعطا وعطا وعطا وستغنك وعصاين بإذن الله رحب أدنك أو أخذرك بالنوات المال التأثيرين أي ما يجنع عليك وما تتأثيرين من تأثيرين إن كان معه تأثيرين قلت برا يا رسول الله تقضى بالثمانين وتعالى تتعالى تنافع معنى مات تتكلم يالى ما علمتنا في الحطوء ارجح التنبي واحفظوا عننا وضعوا ارتنا في شرق النافع غادى تريد على قطر اللي كان قضى يوتيف شاهده في المهادف وان الله الخير هو اهره السماء السلامه إلا ما هو خير فما قال صلى الله عليه وسلم من هبناندي ما دينا مثلين وما دينا مثلين قدمينه الجنة اكتش كلمة يسير الشأمك قال الشيخ بن عزيزي رحمه الله عنه ايسا تبكى حتى كان يقصد ما مصدده فهذه الجنة لا يرابط حقيقها إنما يرابطيها الحص والإغراق من أثر من ما يتاب بل إنما جاء من بايت الزيارة الحديد ما يمكنه يكون من كبير الزوائد من أجيب إذنه و دين الله الحديث و صحيح مسلم انما بيت دياله في قوله ان الله تلى ان شنين ان تعلمينهم مشاتين اما سيرته على ربي او اشتراك على ربي و تك من امن الرسول ربات المائر والبشر كما والدبشر قال ان احاديث قالوا عليهم المسدود دعوه من كل هذه اهل وجعل الله الهه تعمر متواتره ترده تنتهب من يوم لم يكن و14 ذكرنا في رؤيه الله وهذه تريده صحيح <تصفيق> انه اول بهذا الحديث حديث من باث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معيه سبحان الله وكرمه يتبين انه ولينا الرحمن عليه سواء من هذا الحديث ثلاثه المتخصص في حديث الله الرحمن او معنى ما سنهم الجنه ثانيا ان النار جنة وجودتان وعما باتوا تاني لك خالفاً أن عبادة لا يمجح لكي يدعون بكينهم السلامة من النار رابعاً بيان عاملية العمل من سبيل عميب والمعذيب خالفاً أن الطريق النيوصل لكي يحصل لتنشير الله شادثاً أن أهم شيء كُلّ حدوثنا كلاب عبادة الله عز وجل شادثاً أن عبادة الله لا تُعتبر إذنة من نبيه وإشبادته ومنه متلابينة ثان لما يُكبر العمل إلا إذا أستاني قامت من الله مترادة من رجاء به رسول الله عز وجل الله ثاني من بيان هذا مشان أركان كلاب أي فجل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن الله من بين الغرائب التي فردها الله نسعى أن هذه الغرائب مستبت في أهميتها حسب أفضلها لهذا الحديث السلاة أهم من الزكاة الزكاة أهم من الصيد الزكاة أهم من الحج لأنك لما كلها أركان ما يبقى بفر منها إلا بتكامل مكان فنزل عاشر الحقه على اتيان بالمياد من حيث للميطان حدي عثر أن الهم ما يتطلب من الله بعد إبناء القرائب أصبت وصلنا طيان الميت كان عثر بغام هذا من شأن السلام من حميد الإسلام انا اللي جايين بعده قبل الجهاد لما بيانة في من موجودين في سلام الاسلام انا عندنا مقاطعه المثال ويدل بالمال في طاقه النار والله يصلي على طيب الدين انا ادي دي